أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إنكم كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي 121. بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتا يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابن يادم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من وَلَمْ ولم يتقبل من قَالَ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين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 وذلك جزاء الظالمين تطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه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 أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في لغض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا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 ويسعون في الأرض فسادا يقتلون أو يصربوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نوي فو من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخلة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا الله وسيلة وجاهد في سبيله لعلكم إن الذين كفروا لأن لهم ما في الأرض جميع ومله معه ليأثدو به, به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب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 ولم تو قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضع يقولون ان أوتيتم هذا فاخذوه وان لم تؤتوا فاحذروا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 إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وإندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين التوراة فيها هدى ونور فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فَلا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَلَا وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَقَدْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفرت له ومن لم يحكم بما أنزل الله فهؤلاء هم وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور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 129. عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلمن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس الفاسقون، 120. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حفما لقوم يوقلون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 119. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين 110. الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آل أقسموا بالله جهدة إيمانهم، آهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم، إنهم لمعكم حبطت عمالهم فأصبحوا خاسرين. يا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزّة على الكافرين.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 119. ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم وإذا ناديتوا إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون O قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر كانوا وأضل عن سواء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 وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر لبيس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون ولحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة وَلَتَئِذِينِهِمْ وَلَعَنُوهُ بِمَا قَالُوا بَلْ يَذَاهُمَا بِسوطٍ تانٍ فَقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ناوا للحرب أغفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آه وَلَا كَثَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَرْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْلَاتَ وَنِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ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 قَرْنٌ وَالنَّصْرُ مَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصنوا كثير منهم والله بصير بما يعملون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 124. وما للظالمين من أنصار لقد الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب نليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله أفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة 121. يا الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر ما فكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا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 122. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ولكن كثيرا منهم فاسقون صدق الله العظيم